إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين مختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه في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 حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات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 وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاور فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما لهم بذالك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تطلع عليهم آيتنا بين ما كان حجتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوب آم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية وترى كل أمة جاثية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 ومأوآكم النار ومأوآكم النار وما لكم من ناصرين.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 فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبر ياأو في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم